ولقد آتينا لكمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يشكر كَفَّرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد وَإِذْ طَالَتْ لُقْمَانُ لِبْنَهُ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ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 لا يسلك به علم فلا تطعه وما صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِير يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورَ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِنَاسٍ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ان الله لا يحب كل مختال فخور وانصيد في مشيك رضب من صوتك إِنَّ أَنكَرَ الأَصواتِ لَصَوْتُ الحَمِيدِ